الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحبذ العصف والله حان فباي اله يرب بكما تكلفان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن مما من, من نار فبأي الاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكلبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكلبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلبان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 تَنفُذُونَ لا تَنفُذُونَ إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذ يشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربان فبأي آلاء وَمَا تَكذَّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَ النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آليم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء بِكُمَا تُكَلِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ وَجَنَّتَيْنِ وجن دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ هَلْ جَزَاءُ مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَانٌ مَّثَال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا لَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نخيرات حسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان 재미 listings